قال رحمه الله تعالى باب وقصر الصلاة في الصلاة هي السفر الصلاة قال انت يذيبوا بابي هاي سفرك انت لنا بابك اقول اجلين عن صوم اللي صلى الله عليه وسلم ان الجمعيين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطرف عبدالله من عباس مركي لو يديه له لا يحرق أمته أمدي سسونة وردبن مركي جوا عنه عاسه محوي حيث لا بصهاوي جوا عنه عاسه محوي مركي ومسألة خلافية ويا لأنه حديثي وحكو من غير خوف ولا مطر حديثي لمسلم بصوصاري حبسنا مجرم ما حال ما الحال بالصبيل والصي recorded? سنر tuvo الحلوى الذي أحاول wolf لماذا سأل اذهبנr دالاءها عند tämä العلم وخشاة الأخي مرحل去 Потому جماهير وأهل العلمي على وجود حديث جدا كدوا الص되는 الحلوى وهو مرحل ليغدو من خوف و أمر ولأبنى يوم من السفات الآن من المرحل ليغو ولكن لقدر Military وحلق قادني إن مركز حويا أي مركز ماشا رقوب جرمي لما دامك الشيء وعن السيدة إمام النوي أشياء رحمه الله تعالى ووصد السيدة حب البولي وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى اسم السيدة السورة الجحي توير الحوالي وشرحي على المواطع يسون الساسور الجحي تاج الدين السبك رحمه الله تعالى اسم الساسور الجحي إمام البلوكيني رحمه الله سعال اسمها سرغا جحي الإمام الإسلوي اسمها سرغا جحي إنتهي صحيح يا رقاسي إنه مرحباً وحيا هيد حنوم بها هيد وحيا لجوحي بهده وعلى كلمة دفعه حنوزني كثيرا لأن الشخصي اللوي يقول له حنوزني ومضي الإسلام فرغمي حنوزني ومرحباً قول الصحاسي وحيا قوان إنه مرحباً صحوياً أي حنوم قاهي قولا كلامي ماشي شنو جوجو وحاي قباله قولا قواي هنا وحاجي تقبى ما يوحي هيد مرخا سحويان او دير يمدوب هيت وحاي هيت ابراهيم كانت في غيم ووقتي وحاي هيت مغديه والصلاه دي مرخا سحويان او دير بالو جمعيه رهوبيو اتسودي غير الرغوب باسوسدي ادوي خرب كي مركه مرشي سلاد التكبه لدجودو ويسكرى بحي بين الرغبي قول كان ومن النبي رحمة الله وصلى وبارك البيد وحكم الجلال حتدي اثر في الدورتي معصر في الرغوب في صوت حي وصيادرت لو جمعيه وفيدمي مغرب كي عشاءه محل لا جوجيو الا علم شويه كبح الحكم يدور ما عله وجوده وعدم بيناه qoro saddaahad baajito iyo wana waxa jiraheen maya sida ama ah ee waxa loo jamciyay bay banaanta hawada saxba jiraheen sawust mar mar in warkada la yarfodeeyo way soo banaanta وواصل ابن حجر عسقلاني ورجح في فتح الباري وكذلك امام الحين رحمه الله تعالى كتاب فيسال بنايه الويقعه انه يواو سلطان في النولو رجحي صاحب بذل المجهود خليل شاه زافوري الذي ذاغ بذل المجهود في شرحه على سن ابي داود استنساص ورجحي ال ال امام رحمه الله تعالى على الكمال استنساص ورجحي المهم قول كسو وحوان وجمع سوردوي الشوصو <مسؤال> ضومر كمسالنا وحو خول بدن انو اهاجم عاس جمع لويقان الجمع الصوري بلوري جمع الصوري ومحاته جمع الصوري هو حويه وصلاتي اثر مثل رسوكر دا مرك بصادي بهول بلجيده ما هري لوجبلود غيا مركو كهرسيه وقت جيده وفيو سحدا الاو فيو سورو ديمو وخصو خرج وقت الصلاه دخل وقت اخر صبحه صلاه وقتي له ضوب حد سيكله وقتي دي باغليه اذا صلاه الظهر كانت ديم لو ضيغ الى اي قدر مرخص حويا صلاه دي اي انت لا تشخين باي كارثه دي غاري صلاه دي باغليه الظهر كي صلاه لوغه بخاي صلاه العصر باقشاي أفع صدح على المسكولة يكن من صحي بقى مغرب كيلة تفري سنة الله قبح عشايا وعقاليه وعلى قد موقفتك مركب سنة سبيناهين جمع السوريوية بيناهين سنة الله يارجحان لي حافظ من حجر عسقلانه وهو من الشافعية وحويا سنة الله يارجح ايه اللهم استعاد. مركه ورجح يا انه جم صوريا يا البادي شو كان له في انس اصور الرجحي يا خليل السنسافوري اسماء دليل المجهود كساسور الرجحيه مساله مركه ومساله سيده مسلك اي الرجحي قرطبي النفتي سورجحيا مساله رجي هو حكمها امام الحرمين ابي علي الجويلي شيخ ورقاتي رحمه الله تعالى وحكمها مركه سحويان ابن ماجشون مثل عبد العزيز ابن ماجشون وحكم لها إمام الطحاوي رحمه الله تعالى وحكم لها ابن سيد الناس الشافعي إن يقال له ابن سيد الناس وحاولوا في الشرح على ترمذي سألنا سرعة جحية المهم مسألة لها مرخوة حرقات جحاد موداج جمع, جمع ماشا للوشيغي جمع سوري لها لكن مروا بطان مداهمة خلاصة الإمام محمد في إسحاق بن إبراهيم رغاه ويهي يا بعض الشافعيه حققا مطلق قوي فما انسى امرك برضك الا فريد مطلقن وبناته قمر ذلك رحم الله تعالى اسمه شرط وكبليين امرخص حواليا ان اي حاجه اضطر اضطرار الضروره كان شبه بالي يمشور خدمه يا شافعي سدات قوان وحاجه اضرك هات لي تماضوك اللهم سلام قال كل وحده حيقوان in mar khaas waxaa weeyaan marad ay ahayd oo sidoo kale loo ruuxin walaa uu jacayl ay taajidil sukriya bil qiliyo kisna wi iyo asyudhi sayi rajihina qowlad kale waxay qalaan iyaguna in mar khaas waxaa weeyaan allah mustaan ay mar kha marad ay ahayd qof soo ka aydalteed loo jamciye qul kasu abad la jiyo azubi sallallahu alayhi wa وهو حي و ها صلاه الظهر خاتم لودي حجه للقارئين صح قبر مثل اساس جمع السورياس عند شوقه قال وحلغ هيا ان بعوا العلم اي من وحير من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد وقع كبيرة كبيره من الكبار وخيد قفكه الجمعيه لا بس صلاه بدون عذر وخه كدعي كبيده كبيده وكاوي كميده عمر بن عبد العزيز هو هو رجله ماشي سي شقاياش سي تبوا ما راهو كلا دينو صلاه الجمعين لا بس صلاه الجمعين الا عذر دار مويان انت امر خلي بعدو عذر دارك ما نكونكرتا ضل ادق فصح حول ادق اجت بس انا الشقاق ادق ما صفقوا وارضوا يوم مغرب كيما وحلقيه وانه مرخا اسخا ويا الجامعه تقليه ومغرب كيكم اجي للقلاصه لغيابا اشراي مرخا اوغو غلو اشايكه تبي كاتوب خاص صور غلا حاجوني همو عاصم الله وجعن كرا بعده عنا قره وحجاده غادي أو قصد الصلاة الصلاة غالب جدول في السفر السفر كان سفر غير لجابيه وايه حدث يحيى عن مالك عن الشهاب الزوري عن رجل من بكور من من آل خالد بن أسيد خالد بن أسيد الكيسا كميره من تمه الكيسا وخال يراها اميه بن عبد الله بن خالد بن أسيد بل يراها ذو عبد الله بن خالد بن اسيد وكا الك نلك كميده وحويا سفير خالد بن اسيد وحويا ميه ابن عبد الله بن خالد بن قنويه اه عبد الله عبد الله بن عمر فقال وخور يا عبد الرحمن لما نجد وانزلنا صلاه الخوف في صلاه الخوف وصلاه في القران قرانك ودي قرانك وحويا صلاه ان اد سكتو وان بزرشي. سلاة الخوف نوال لغشي لكن ولا نجد كمهل ان القرآن كان في سلاة السفر سلاة السفر فقال المعمر وحيري جبنا أخي أذيري إن الله إله عز وجل بعثه صوتنا إلينا حقه محمد النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم الشيئا ولا أن نعلم أن أغيم شيئا وحبا والحالة لا أن نعلم أن أغيم قلت وستجم لحاليات الأفلان لغا حالي لا نعلم او او شيء شيء ما قرين انما وحف قرين بناه صدره ابن ادم كان وحقصها وحويا واجه لي وياه والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اله سبحانه وتعالى وان ص صاري هو يمكن علوشه ديك ص صارتكم وحقرين فان ما نفعل ونصنع كما غيره سلام فوار ما يفعل سوى سمينيا اذا تاخذ الضيق ونحن نبيك سميد للمنصرين أما سقف يطلق يا حروم باهي الله عافية واسلام عليكم ايه وايه مرقة محوكة وهذا صلاة الصفرق مرقة حاوليا كمان نائره قرآنك محوكة وهذا إذا قرآنك وقال لقشة يقول حاليا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بليل وحاوليا مرقة أطلوك سعوتين هين قابسين صلاة وحاوليا دمدوشين معها بليل مرقة واسدة وحلانيه ايات دااس waxay tilmaamaysaan wa'saat al-khawf wa kumida saas ku wada oo suubto marka suutiina jehda suutiin balid dadan wa'saat al-khawf wa kumida bulayayin laakin safar adiya oo ma qarsii ahayn oo dulimaad ahayn lama sheegin bulayay waaye ma qawasiin muhtamal saas warxowh hawaya ee wuxuu marka khilaaf yirbaajdo khilaaf kaas waxa waya waxaysku khilaafeen safarka lafdhiga qasrigaa ragalaha la tukareyo wa ilsa in la isku hayaan kha dumhoortu haqaaban hawaya waxa la tukani qasriga waxa قرا <تصفيق> كلاب كده وحيده هي قصر اللي لقدد يوا صلاه الخوفه مره ركعت بس كتفلت رامي طبعا ما لو ركعت بس كتفلت ركعت بس فلم وحي قوام رجعت لي لتسونيه حديث في صحيح مسلم بن ابيد الشريم هل كي سلوت عن هذا تطوف ينهو عن مالك عن صالح عن صالح بن وكيسان صالح بن وكيسان المدني مؤدي بوها أذيب بوها شاعرة عمر عبد العزيز ملقى صحوه صالح بن وكيسان من عمر عبد العزيز وهي وثقة فقيهة حول انتبقوا لي الصدى ملقى يجينا نبقى هاي بولنسة مواطئ موالق الحكولة هي لبا حديث كليا حديثنا كان كالله من هنا صالح لكن صالح بن وكيسان تم iyeylo iyo kana haakim uu abdullahi la isabuur uu xuur uu dhigtay isaga oo oo qal iyo waxa uu qaaday dowr iyo lixinjir. Qal iyo taa uu lixinjir uu ayu dhiltay. الحاكم أبو عبدالله ليس أبوه بساقبه لكن حافظ المحل العسلاني تهديم فرقه كان له وحيري هذه مجنزفة قبيحة بويلي والضضوف فرح بويلي أرغبوا يقولون يا مرخي سورة قلت وحاسم معه وحي كان سلسا بويلي صالح مرت الإله بقل إيا قولي نخل من بجري بقل إيا السودان كنو ورنس مرت الإله وحي كان سلسا نبي, قل... نبي صادر الميرلد إذا قشي هاو سعرنا سمعه ورشا سمكا مرخي حويا ين... آي... أنا أقول لي أن نحن مجرد مجرد وهو يمرك الله مستعان عن عروة بالمسبيل عن عائشة الزوجين بنبي حاسسي صلى الله عليه وسلم وأنها قال بحيث رفضة صلاته صلاتي ما لو يجبه ركعتين ركعتين لو لو ركعته في الحضر النقاذق إيه والصفر الصفر كبه ومرك يقول لي سويا فأقرغض والصغي صلاته الصفري صلاة المرقى صحويا صفرق على قصة للماذي رقعنوط وزيد في صلاة الحضر صلاة المرقى هنا وزيد في صلاة المرقى هنا وزيد في صلاة المرقى هنا خلال المسلم بأس وصارف المرقى حلم للجرية قطر قلبت لسه وبسالة خلافية لكن المسلم كإمام الحمد المرقى وشرحه يبحوه لي سنضي أفراد بهذه سنضي أفراد للجرية بإله هم قاركور وحكري الى الهين ما يبشر قبيع الأول سنة في الهاتف ما يجرد ايه يهيد الى الهين هذا قالوا احبه الى الهين قالوا احبه الى الهين قلنا احبه الى الهين افرد المموت في بواقه الى الهين هذا مثل الله والسوحى يا خلافه ابو جنانس اللهم سلام عليكم وحدثني يحيى بأي ورهمي عن مالك ابوك ورهمي عن يحيى بن سعيد ألن سألنه قال لي اوحكوه اللي سألن عبدالله بن عمر ما اشد محاك الدرن ما اشد ما رواه استفهامي ويا ما اشد محاكر الوفاء ما شيقر اي تا باك ابها كو اخر المغرب مغرب كو في السفر سفرك فقال الصالح وحيري غروبت الشمس على الضيق قضي ونحن الونا بدايه الجيش لا شذات الجيش الى ان فسق وصل المغرب مغرب كو كنتك بالعقيق ما شع عقيق لالهه بمعنى ابها واسى جمو التاخير بوسويه نحو جمو تاخير تاوسويه بلي مارخو حو جوابتي و حو واغتيي ماركاس انغو ان كوان لا ادرسو جمو تاخير صوالويه سغتو كليان ارقني مارخلاص و محويا سغو حو حصلوا انه لما اركب صفر السفر كنت الا انه صدمه ويانا حظي اسك جوه و ولو سافرنا لكن من صعد هذا كنتوا ها ويا جمعت تاخير مصاير خرا صار سفر لازم نعاص الكسير غاج جمعته الاخيره جمعته الدين ويستصاير قراقبكم في الفريقين جديات وهذا وصفر و دلتيكم ما ينسوا يلدوا سووا سجد جمع سنقره وايح اللهم أبوه ماشر قابل يجب واجبه في دحدي سقطت وصلاته سلاة قابلتين معنى هو حكام ما استعفضه سلاة قابل وانتين لك انتين لك مرحبك لأو صفره سلاة قابلتين يا واسفه يا مسألة دا. امام مالقي امام الشافعي احمد يا عمرك الله فردنا وحي كتس سلاة قابلتين يا افر مرغاس حويا بريد افر بريد وحويا هل بريد وحويا من الله المستعان وعلى بيه ميل؟ bar xalooyo soo gaar ku dhufoo afar tartiye siddeed afar tartiye siddeed da mailwaye afar tartiye siddeed da mail waxay tahayno wax aanu soo la qoreynna adabada dhufay bar afar tartiye siddeed mail amarka soo xawayaan lagu eeln ya amarka soo xawaya lagu gaabineey qabaan qoma hayno qolisa laakiin maare gahan warkii waa maalin socod ما انا سعود ما انا سعود هذا تفحححه طيح له هذا هذا نوصل هو يا سدح لحاله سعود ابو حنيفيه اصحابتي سي ريكوفنه وحيرايه صدق معلومات بالو غابيب وحيره دي لو ابي اوصى بس صوره سي ده اي اللهم الظاهر وحيرايه سفر قصا لو غابيب ظاهير وحيرايه سفر قصا لو غابيب سواء كان قصيرا قوم بعيد كل ما يسمى سفرا وحك سو سفر وومغعابه يقصر فيه صلاه ويدي صلاه ولو غامينيا وسيده وها ويام ابن ارجح حيمر خاصو ويه الله سبحانه جل حزم الدهر كتاب في الصلاه وحي اطلاقين بوليه هي سفر كبير وخا سفروا على ش يقولي وحا ما يريد اعدا كيسدوا ليه ما وخه وحدثني يحيا عن مالك النافي عبد الله بن عمر قال كان أخرجا مركب حاجة وحجيلا يمر طمنا العامر يسميا وصر الصلاة الصلاة دو قام الجلي بذل حليفة بيشهد الحليفة الهلاء وقام الجلي ويه ذل حليفة دم ايس كو الجلام موسيقى مذينة دم ايس كو الجلام وحالينا ذل حليفة في المذينة حي سكو الجلام محالينا هات تضوام ميل ام اليحميل تضوام ميل ووه واح معنا هل بري بيرتي وياه لا افرض بري بصور لصوره هل بري بيرتي وياه اللهم مرخا انت اكري واه هل مرخس واه ماخاينا قنيسا هل مالس عود بركينا ما دغيتو هل مالس صود 4 ملو قيبيه ميشيد افرادويا 1210 صار كسوقاد 1210 الحليفية وحي مذينة الهاتف يسكتنا وايها اللهم استعان وحدثني يحيئيا عم عن مالك عن مشيها بزوري عن صلى الله عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب وفولي إلى أرضهم أنه ركب وفولي إلى أرضهم ماشا رغيم ليلا وقصر صلاة صلاة دي مقلبي في مسيري سعود كيسي ذلك إلى ذلك ماشا رغيم ماركا رغيم تاسي يظنه ومركا صحاوي ياميل ماركا ملذويا وتق مدينه كدوويان سوق مدينه كدوو دارين لو ييقانا مدينه و خجلا 3 ميل ميلها وخيره 3 ميل واخر بريدويان واخر دو ميل هذا و ميل بوجه الله سبحانه مر خيدا الصادق قال ايه وشو تعلم كاسنا نحو اربع من اربعه بريد بريدويان فقريه هبط كو دوحه قوام اخر بريد الى محال اهمال اليه بهم بالقرار برفع حتى احسغلافان الطلبهه الاكترونيه مست حسل الاكترونيه وحيره الاكترونيه سو هسان اه ممكن اتواصل خير يسمط انا اصدق ام لخيره ري عن مالك عن عن عصال بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ركبه وفوا الى ذات مشاة ذات نصب لهراء في قصر الصلاة صرادي وجابيه في مسجد سعودي لذلك مشعوزي سعودي مركه نصب كوف ومالك تاله مركه سوا وياان مدينه ميلك دويان ميل مدينه خود مويه اا يدي مدينه وحايسوجيران 4 ميل وحاغاله ناسص ذات نصب لهراء في المدينه وحايسوجيران 14 ميل منها ميل بيسوجيران آه إله ما قال يحيى الحوري قال مالك الحوري وبين ذات النصب والمدينة المعت برد أفر بريد ما يسكو جنان بريد مالك يا إمام مالك يسوي أفر بريد مفرقين وعدين من إذا أفر بريد وصدح كنو وطلعهم ملحص قد قد ساقبة صدح كنو وطلعبو أحكاروه يا بينا مالك لكن ما يسكو جنان أفر بريد كريمة بردنا لأنه حويا بحوها الله مستعان صدح رف ورصخ محلويه 3 فرسخ ايوه ايوه 3 فرسخ ميراثه من قفرت البلد 3 فرسخ الحلوه 500 و 300 او 3 كل او بدايه بركود 400 او 200 بدايه بركود وهاينا 600 او 300 بدايه اذن حد أقول لها المرقى سيحاول أن أفر كل ما لها أفر إلا وقتا فروض ويا أفر إلا وقتا فروض ويا المهم مسألة المرقى لسؤوله ميل وحاول إلا المرقى فرصخي نواء هل بريت ويا وحدثني عن مالكة النافية عن, عن عمر أنه كان يصافر كي صفراء إلى خيبره لماذا خيبر بوستفر لما انكروا هو يسافر في سفر الى خيبر وصلاة وصلاة وصلاة صفر صفر خيبر ويقصر صلاه صلاه داو الجنري سفر وو سفر ديال خيبر وحنا غا بين ديال صلاه دا مدينه هي مركه خيبر باش يسكو جيران سغاشن يا 6 ميل ميراس يسكو جيران علمون عيري وحيري وصل لحما الموضوع حلا وصقوا يسكو جيران بلهي بغوا وخلافه في وا ياه اللهم صان ما يلهم خواص راشي اللي حبل بالاشي ما لنا هنا اللحمه ما بحثاصه وحدتني مالك عن هشام عن صالح عبد ين... الله ان عبد الله بن عمر ها روح الصلاة الصلاه الصلاه كي غاب يفي مصيره سعود في اليوم قام ما مايسرونك مال يقمايسرون مشى لو صعون كره والصلاه كغابوا وحدتني عن مالك ان ناس انه كان يساافر كي صفر مع ابن عمر اولا العمر معيشه البريده هل بريد فلا يغفلوا صلاه صلاه المقام الجنوبي والابطون بين صلاه الكبر الجنوبي واي هي عن مالك انه بلقه حسوقا رنا عبد الله بن عباس كان انه هيقصدوا كي قال في مثل ما بين مكه والطائف مكيه الطائف زوج حي سندس والدان مكيه الطائف ما تمكيه الطائف ما كلفه ويا الطائف وتجمر وانا يدي مكه واخا يسكو جيراا واف نبي 12 فرسخ وفي مثل ما بين مكه وعصفان عصفان منطقه ودبس وازيد بالي هنا مرخم مكي وعصفان انت اي يسكو جيراا انت ان لك بمرخص حويا في غابن جيري مرخص عصفان وخلا ليها منطقه وازيد بمعنى واحد برنامج وانه اللي غيكون يذكر راقد البنات يو انثو يذكر راقد البنات ها الله سبحانه القعصفال يبرق حوايه مدينه يغلفوا الميكله فوق مرقاش لا لا لو مالي سعودي خدود قرش لا لو مالي سعودي سجنا وانا حديثه في قرش اش وفي, وفي مثل ما بين مكه وجده مكييه مرقاش حوايه جده انتو خيصه انتو لو غاوي يادنا مرقما تشي جده يلو ناس اسكو جيران دي صدني حبايب الله لو دخا حدي لوغيي باليدا سيده عمره قاد ياهين بكر حازمي رحمه الله تعالى وكله والله وهبني يمالي بالصلاه عليه لكن تاسو خي كله بلا دهي ددك ساجي ما لويدين تاسا خاوي جدده خزيدي الله سخريه قال مالك وخر وداريف قاشنا سوو فسديا لكن جديين ذي سوجدان مخوها لمكه اربعه بردي وافر بريد وياه بذلك انا احب ما شيخ لوكه حبيه وياه تقصر لو قابل الى حقيقه في حديثه الصلاه والصلاه لو قابل يوا قال مالك وخر ويدي لا يقصر قابل ما الذي كي يريد السفر سفر بني الصلاه والصلاه قابل حتى يخرج له اربع من بيوت القريه يقول يا من بيوت القريه قرية magaalo uu deggan yahay guriyeed ilaaw ka baxdo xigeen guriyeed oo godan bismar qad waxa weeyaan ad gaadho halka mar qad waxa socotaa telsen warqa walaa yuu timu madamiseeyo salaada hatta in galo ilaaw qadno awol buyo tii qulnaa ugu soo awol buyo علي باب مبارك يا امام الشافعي اي اصحابهم وجموره الجمهور الليث اي مرخصه اللهم استعان اي الامام مرخصه ويا ليس مسعدي وحي قبان وحا لغو غامديا لبا معلوم ودخ لو سقطت خاصه قبان واخر wax الله aya loo socon bay ee maxamed loo maalmo dha waxa wayan wax loo socdo laakiin fuqahaada shafiiciyadu waxay qabaan qaybo badan oo kamida afad afad badan ma marqaalo maalmo abu haniifi ashaabtiisu waxay qabaan baaneed saddex maalmo hal maari socod waxa qaba imaamu ahmed iyo ashaabtiisa ragla ila ragla ila qabaan وحويا سداد يا عفرتم ديلويا خلاف وحكينا اياه وحلقيه يا مالك مع شاش عبريت لكن السنه الله وتعالى فينا وافقت بنيا سداد ملوي يا افقت البريف يا شيخي امام شرف يقور الوحيده واللحيه افقت حلويه بالله يخوي صوت دويجي اا مركه dahriyan ruuxi qaanpaan leh wuxu safar lagu magacaabo dhan samarka lugu gaarashay isla isuu soo duudu markii waxana la isuu soo xooray hada masuuskala dugan ama waxa weeyaa aasaarka dugan eeyno hada marlay oo markaa waxa weeyaan sadex arif oo ama marqas iraa soodan waxa uu hadaf saamee isha im ay kala duwayeen ayaa raa muhiimaha xiliyaha iyo oqada iyo sida ay salaf u dhaqmayeen kala duwayeen oo qaybuhu way ku dhaqmayeen sadar tii qowlka gaaji ha marxale suuddu qowlka dahiriya waxa weeyaan wax soo safar lagu magacaabo oo magaca safar qaadan karo salaad oo lagu qaadan وائل لان اسمهم مصنفه سو كتر جماعه خو حويال او النبي رسول الله عليه الصلاه والسلام طويل كوبر قيد الله لهاي هالحديث وتلماميه ونبي وحددوه لي انتو لكن وحان لهاي ما خرافه كان وحكي لي سفر غدي الى دولمادي دي النبي ودوله صلى الله عليه وسلم فيها الصحابه سافر قودو دي با كلا دغنا ان بو سعودي نبي انسو سعودو كو غابيه مره برقاته قله مذل ترابط الكلام واحدي سوو كتسيه حديث كان الجوابي لكن اسو دودو بحويان حيسه فر لو مغعاو دبا وحنا في سال البخار وكسو قال النبي صلى الله عليه وسلم مديني يدل خليف في انو مخيسينو كغابليه لذا شنو حويان ما هي سطح مالو لحجار سطح مالو لحجاره ما هي لون مالو لحجاره ما هي الله حل مالو خير الدين مع بعضه ما خطا صوت <سؤال> الله سبحانه مسافر المسافر من خيلك داهم أه... سفر كان قدي قفقه ومرخص حوي منجادي غانساديدا كوارن مسرخير وحويي وناصصوتا مشات كبيلابيسنا وحويي مسافره ومشا مرخص حويي انقليها مغالده امقدياده دغتاي مشه اوو دمبايسا مرخص حويي سوغليسنا غليها غوسوري مسافر مسافر تيوبابي غورتي Ha. Ilaa goor tii lam yajmaacuna kulansan ama ila goor tii lam yajmaacuna go'aan sareen muxsam nagadi. Ha. Ilaa goor tii lam yajmaacuna go'aan sareen muxsam nagadi una go'aan sareen. Qobii macna oo qaryadan magaalo u safartay. Magaalada mar qabuu safartu halyeeyna Wax kuuna hareen waxa لكن hadii mar khaasuhu haweena had go aan soo toodina hadda go aan soo in mar khaas Allahum saanaade meesha iska nagaato inta uu duktoor dowr uu kana seneer sanadaha noqotee حدث ليحيى عن مالك عن مشابذ عن سالم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان وحا يقول كده اصلي وانكني صلاه المسافر وفي صلاه المسافر قال صلاه دي ما لم اجمع انتاركم ان سنن مختم مغادي ويرحب صلى ذلك ان تصي الضم الى اما سفرك ويرحبني حبيب ذلك السفر كرسي عشر ليله لا يترهين بحي هذه nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu duulay makkah ruwaayadkii barko waxa sheegay 15 buu ku dhagaa ruwaayadti barko ma waxay sheegantay 20 buu ku dhagaa ruwaayadti barko ma waxay sheegantay 8 deeyo buu ku dhagaa ruwaayadti barko ma waxay sheegantay Soomaaliya buu ku dhagaa iy maalku ku tabaxay bay markaa uu karaybay ruwaayada cilmaamaysay waxaa hawlayaan sagal iyo tobanka maalinku soo galay iyo maalku ka baxay buu ku tiriy waddankii sagal iyo tobanka marka sagal iyo tobanka hadii inta soo xisaabdu u gaabineeyo hadii uu ka badil la sagal وحاي رمضان صلى الله عليه وسلم سو كم الخودوله تذو تبوك وحو كود وحا ويان دغا اللهم استعان 25 قليل 25 صلاة و قال لي شغل 12 12 عشرف ورخي ستن هذه هاوش واي ما وحدثني عن مالك النافي عن المعور اقام بمكه ابو كونغادي 10 ليالي صد حبيب يقصر الصلاه الصلاه دي سو كامل يا الا أن يصليها انه تكون موياني مع الامام امام اللي تكنيه او فيصليها بصلاه صلاه دي سو كندريو امام فاطور امسله ومصري يا تو غاويو غاويلي طيب مسالهنا مسركه وينو سوسوتا خلاف فيها وينو سوسوتا ولا مسالهه ميدو على اسبوعه شخصيه من خلاف الجرح برضو انه باب الصلاة الإمامي إمامك الصلاة السباب يوابك إذا أجمع مركوب وأنصده مكفى النقاذي وحدثني يحيا عن مالك عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني قالوا عطاء بن أبي مسلم عطاء بن أبي مسلم أبي مسلم خنم ميسر من عصر ليلة الخراساني وقعطيه يكوي بذيه وعطاء بن أبي غباح عطاء الليفي وقلها الخراساني وعلى دور ويلا شنبي غرامر خان وخا لو غرتها وخا اي شيده شوورنيا بقى عطاه الخراساني وعطاه برا بن مسلم الخراساني البلقي ابو عثمان البلقيني سلايده اا وحا ويان وحا دشه كونسومر شدان اللي بغا حيت بغرض صدنا يشمتينها بخاري الضعفا كتب تسليده الخراشه غير مرخو ضعيفين ابن عبد البر ووديده هو شاص وحيه المرخص حي مسعنيس انه سميع ومغليس عيد سعيد الرمي قال و هو من اجمع وقف كقوان صلاه اقامه النغاري اربع ليالين اثر خبيين وهو مسافر و هو مسافره اتم الصلاه الصلاه ودوم يسري افرح هذه خطي و عبد قانسطه ان اسكن نغى عدد هو غانسطه هو اللهم مرك معناه اذا ما وحوييام افرخ بي خطيب تمتاد وكو ضمانيسه مثل واحد دي مركاس وحوييام اناد ميشن دقت اضرانسو لبد القول بعلمد ويراهي اني مساله ها وحفي عن قول كي امام الشافعي اي امام احمد اي ابو حنيفه اي kugu ansado dantiisa inta uu dhamaysay oo markaa is inuu ku nagaado oo goansado ama u isla yahay dantaada afar maalmo oo او ka yar ما marka kugu dhamaan in saw goansado ma afar maalmo bu salaab ka aadin markii laga reeyay maalku soo galay amaalku waxa uu ka baxayo xidmina inta kale uu dhamaysirmiidaha waad u goansado afar NTCS hada afar maalmood inta cusad ugu dhowaanaysaa NTCS markay u dhamaato kadib u afar maalmood isee nagaada dabacay asalaamu alaykum walaal maalgow xuri wadaaliga kaacsana ahab maashi kale ugu kuncado iyo samaytu maqla ilay xaqayga ahab maashi kale loogu kalka caalbadayay weeyaan oo samaytu maqla ilay xaqayga ilay iyo wajdaar iyo majruu ah مسئلة مالكو بالويدية عن صلاة الأصير وفق الله حريئة إلى صوق فاشل صلاة ديسة فقال وحوري مثل أمو قابل عنها كاللحري صلاة ديسة بصورها مثل فقال وحوري مثل صلاة المقيمة وفق الله سلاة ديسة وقلويا إلا أن يكون مسافر إنه مسافر يهيمون يعني إنه عندما نرمى ستدى إجماع مقصود حي نغلية هي وحخ خلافة كتابك يعني استذكار لأنه يقول أنه لم يكتاب مهم وكتابك الاستذكار يا تمهيد لفصول تبيوت في صور احداثيه انسو عنه مرخه خلاف الركوب دول لا علم خلاف بين العلماء في ذلك بقول وانا المستحيل لنقي انه تكذا صلاه المسافر ومستحيل ولي لننكه صلاه انكم ما هيس وان باب صلاه المسافر المسافر تصلي سبويه كان امام امام رخي هي او كان وراء امام امام قداشو هي لما بسالوا يا لو من ايه حظون المسافر المسافرين احيى نظام النقل كورهن سول سلامه هل انا مسافر في حظون امام المسافر هي قدره تكوره صحره وهدين من مسافر الدرنغي او المسافر امام النقود انه قابنا يا لاشكه واجماعا وسو قابنا waxuu gaabinayaa waxuu gaabinayaan imam ximertu waxa weeye musaafirka ahaa labadii sabaxadood biska tukanay oo iska tixiyayso markuu ka baxay labadoodu ka ayaa sida nim cusbooq kale mas'alada haddeen nin mustaafida dadnigi imam u naqdo iyagu way dhameystiraan isaguna inuu gaabiyo waa ijraac wan caadi ah iyagu way darrays sidii yaag istaguna uu gaabinaa waa ijmaac sanlada waxa wayaan musaafirki waa imaam muqeema fudud waxba oo tala soo dirashay mar waxa noqo khilaaf kado waxa noqo innooymani baa laama isla wala faabi somo mahamadi mahamadi somo haa حدي إمام مركز حوى ينقوه النقضة ضد هو النقض صلاة هذا مقامل كنت صمع ها مقامل سيف يعلم نمو السافرة حضو ضد مقيمينها إمام النقض وإن مركز حوى ينقوه كلاف صنقره إجماعا يقول لابدو دي لحظة نمتعية مركز اسألنا لسوك خلاسية نواتي نمو السافرة أضو أي أخو حضوه وف مقيمة مركز مقابل كراء ومالخو اللي مرغب عادت في المكان كراء ومكد يحكرها لازم الأمر يستخدم وقد تلقى أن يسوقها في السوق وإنه سوقها باب صلاة وعنة 200 ألف باب يسرعي ويهي باب صلاة المسافر ومس... المسافرات يسوبه وإذا كان إماما إماما يكافل إياه قداشي وإذا كان إماما, إماما يكون مسافر قداشي وكيف مقيمين ويهي أو كان ويهي معموك وراء إماما او كان مسافر هو وراء إماما إماما قد حدث لي يحيى عمواس عنه قال زوجي عن صار بن عبد الله بن عمر قال به العمر وخطاب كانوا وحو ايدا قديمه مكه ثم كبر خلصوا وقالوا صلى به وتكن جده قعدنا ورقعدوا ثم يقول وحور الجري يا اهل مكه ترى مكو اتموا صلاتكم صلاه دين ميسره فان قوم مسافروا قالوا مسافرين انا هنوي ها مرخوه مساله تحول إن أدتك كثير من بيانات أمين سنة أيام إمام فلوسكا قام بسنطرة وحدثني عن مالك من عزيزي من عزيزي من عزيزي عن زيادة الله السلام عن أبيه عمر وخطاب مثل ذلك حديثك أمر كل مدى عبد عبدالبابا كمنا رقى صور نغلي إجماعة وخلاف المسألة الكبوء قنبويغي إمام الشوكان <تصفيق> وكمنا رحمه الله تعالى رقى إجماعة صور نغلي وحدثني عن مالك عن نافي أن عبدالله بن عمر كانوا حيث يسلكوا كذا وراء الإمام إمامك قداش يسبب منهم منه, منه. أربعنا فرق عضوات فإذا صلى للنفسي النفتي سأمرك بوتوكالا يلا صلى رقعة يلا ورقعة بوتوكالا يلا تنواته ومسألة هكذا هكذا هكذا ما هي أيهين ذاتك المعمومين مسافرين إذا نعلم كنا مقيموا إياه طيب مركة تاسفى مسألة خلافية مركة ومسألة هكذا هي مسألة هكذا خلافة كدراء إما عمالي يا أصحابتي سوحي إلهين حدي عمر كان كسو خالهلو رجعت ميسرا و جاء سنترا ما انا عاد وذكر حدي وحين رجعت مركا و كسو خالي ما رجعت ميسرا غدو كسو خالهلو صفرت ولات كملي ظهر صدق كلا و دمه مثلا الصحيه توجد جاي كوسو غاراي لوي شق عاد iya sahbti sawsookan faadher aydaheen linte musaafirna imamki muqeem ka wax leeg iyo محمد بن حسن الشيباني وحي إلهي ما دونها كسو قاري سدونها مقاتل مقيمة كو حيطه سلادي سمع مئة الميلة وأبو حنيفة أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني هي إمام الشافعية الثوري ولذلك فقه هي دواس وقتها شافعية محاولة مسافرية لكن مقيمة كو حيطه لا بد وانا قم يصر واصل ابو خليفي ومشافخ يوسف فالدوري ابو يوسف محمد حسن الشيباني اي قباويه واي اا وحال كل مرخصه ويا مرخص قباء احمد رحمه الله تعالى نوح قبا يمكن مسافر كاء وقابل خرا صلاه ذاتو كحل موقيبه و اي مرسل اما انك امامك لوي و هو ويا مسافركو مرقوم لوجي سرقوه لا تذكوا ام بسافر يسنو ايرموسات ياسر و في حبينا ياسر القهوي امام احمد اسحاق بن ابراهيم راهوي مرق اسحاق بن ابراهيم القهوي مع واحد بكر هراب هذا اه ومكذ هران اكو اشد ان عم با له سرقايا مالك يا اصحاب تسمحي قبال السؤال ده حضوره رجعت كامل اه كل <سؤال> سوق رجعت كامل ادو كسو قال اه صفيع حضيره رجع وحكيره كسو قال <سؤال> <سؤال> <سؤال> لا ليس رجع بسفكه <سؤال> ابو حريفي يا يوسف ايو محله حسن الشيباني يا شافعي يا الثوري لمحي قبر وبميسر حمل اسحاق ابراهيم الغاوي لمحي اه او غاوي باش تورى فحدي سي فيع صيفها شويه والله ما عم بسمع يركب السيت اللهم صل على سيدنا راح ندمو الدايره القاجح صحي نسالون اي طوان جمهور اهل العلم والجمهور هذا هنقوض امام الشافعي يا ابو حنيف يا ابو يوسف يا محمد الحسن الشيباني اذو الصلاة عندما أردوكم أحباً من مقيمة لازم <تصفيق> وحسن فهم إيسا قصر قولتها عندما أجلتها في الواقع وعبد الله بن عمر رسومه حديثة بخاري عبد الله بن رضي الله عنه وعرضاه وحاصقا عثمان بن عفان بعد ميسر حتك وحسن صفر المدينة المكالي يمي إلا قابيها يسومها منها بعد ميسر عثمان عثمان تاويل بوتي يقولك حي حي لاهر بولها منو حي للمدينه مدينه مكوينه مرخه مرطوه المرحي حي مدينه ما في ماده مقيم بان هاي ولها ركينه السغا امام وايل هو غامدي وقت خلافه رضي الله عنه وارضاه صلاح الدين السلمي امام نواها عبد الله المسعوده كو دبت حدود ديدن ولازم غابوا وجوههم حينا مره وحال المركب تحول يطد دينا ابو دبت كتالوي saw diga gaabi yar aha waxaa sawu xiri allahoo qiiqii inta aan asarag aadonso keniyo laadacada layga aqbalama iska tukada weeyid laakiin buu yiri wax inta ka weban laali khalafu shar buu yiri khilaafu waa shar mar xeyno khilaafna tahmalo mar khaas khilaafu ma didanab khilaaf خلافة ميوه الدين لكن الضغط يضعون فنانين خلافة إيمان المرقى الخلافة الشرق المبوي اللهم استعى وعليه تقلع وايا وحدثني عن مالك عبد الشهاب السوري عن صفان أنه قال وحوري صفوان صفوان بن أمية بن خلف الجمح بكه القراش وتبعي وايا اللهم استعى ومركة ايه هو ابي الدرداء قعد يسوق لي الدرداء سحب لون جسمه خالي شوت يسوقه مسفار خالي ابي تتم مقيعي الله فيك ويمر بليده واي جاء بن عمر باويه أي يعود يسوي زيارني بن الصفوان يسوي صلى الله نعون تشييو راجع الله برقادو سمسلو فو كبحي اسقي او كون ما وان استغنى وفاتسمم نا وادم يسروك تكوحتو كينا هي مقيم راهي ونغا مسافرين اهايان صصاما يا نعم كان مسافر ام استغنى عبد الله بن عمر باي يعود سو زيارة يا عبد الله بن عمر عبد الله بن الصفوان يسوى زيارة يا فصلونا تكي عبد الله بن عمر لنا أنك سوى إمام نوعه ركعتين الله ورق عضوتي ثم انصرف وكب حيفا قمنا ويسفاترنا بمعنى مسافر ومسألة دمعة هذه سوى معها إمامك ومسافر لما يسر عضوك تجدوا سيارة عائرة لكن كدن بينه مقدمين بهاي وقت وهي دمه الاسلامي يغوا و سنتي واجب جماعه له باب صلاه النافله صلاه الصنوب في السفر سفرك دين نهار ما لي فينا تزكيه والليله على الدابه الدابه لو بتجخدوا سلاموا مش صلوخ خلاف انا كنت جلو ما اسال بقدر ما كنت جخ خلافنا سلو حويا انا بسو حويا ثلاثه صناعه لست وين كره بسو حويا تواجه جلب وغابين هي مسو اس كدينو حجر عسقلاني وحنجيده ابن قيم الجوزي الله تعالى ما كش كتب في زاد المعاد في هذه خير العباد وقال وحقيقا مطلقا ما بنانه والله وحقيقا مطلقا ما بنانته والله وحقيقه روااتب ما بنانته لكن سنته مطلقا وحما بنانيده وايه ا قا المدن كعبن نور بصاحه ورافرض وحيره اميه خبيكي اسكتو توي بنانته مالكم من كوبا نانيسو نااش ويرهن ا قلا صلااد وحيره اميه واخوياان صلاادها وخي كا دبنبيو مالو اوغلين انث قرودا واسكا عاد ييراهن قولا لحات يونا او ابنقيم ودارتي لكن سنها الصبحه في سنة مركه يو وتريا اولا بلجقن بلي ابن قيه راجحه اذا مثلا, مثلاً لكن على القول الراجح صلاه د حداد قابص واحصل مع كمان رئيسي قت كمان في الدال كاملش حداد لكن جابده الاطمئ استريسو واش كتكون قطعا يعني الصلاه السنه رواثبته وهي تابعوتهي وحاويان سن له حكم المطلوب شيئا طابعا مطبع الحكم في سليا وقاعدة فقهية سلاسة أورا جسي أما هو تتغيي الصلاة هذا الصباح الشكيئي يجب أنه يسعى صلاة كما تجنب ولي وهو حديثني أحياء مالك عن نافع عن عبد الله من عمر أنه لم يكن ماهي يصلي كي تقدم على صلاة الفريضة فيه. سلا دواجبك أم في السفر لسفرها شيء محمل تجنب قبل أهور كيلي ولا بعد هذه البيتونة إلا من جو في الليل هبين بركة موياري لا أرغب يسعى هبين فإنه كانوا حيثاً لكي يكونوا على الأرض القلكة وعلى راحلتها شئسة شئدة حيث توجهت به من الله لا يشلقه بشهر وحدثني عن مالك أنه وحس وقالي أن القاسم من محمد بكر الصديق قاسم من محمد بن عبدالصديق عاش عدوه وعروة بن الزبير وابا بكرون عبدالرحمن كانوا حياء هياً يتنفلون كويسه نيسه في السفر السفر كويسه نيسه استطلحوا لإنكفروا قاسم من محمد اروي للزويده يا ابو بكر بن عبد الرحمن ومن فوق هاي المدينه من فوق هاي السرعه بالمدينه فقابل مدينه تطولها لكن مدينه لا هيصو قال يا احيا وحوراء والسلام عليكم يا الوليدي في الصفه صفر خمسه فقالوا هل عباس بذلك ارنت واحده من مر بالليلها بالكي والنهار مال وقد بلغني وحي سو قال لي بعض اهل العلم اهل العلم يبركوا تعلمنا هاي يفعلون ذلك وسموا انا ارى لا تحدثنا عن مالك القاله وحروج اللي عنا محد يجي وحويا وايده لفتي واس فصل اليستي سوا صونه صونه فجمه توقعنا تحدثنا عن مالك القاله وحروج بقدر وحي سوغاري بسوا اجماع منا نفس انه واجبي انا قصر الواد سنويه مجموعه ها يا وامثله لكن يا قبل الواجب هاي ياكم اذا قصر الواد بيع ذاهر يدي أحنا في يدي أقبل وايه عن ما في أن عبد الله بن عمر قال يا راكي أرخي ابنه إذ كيس عيد الله بن عبد الله يتنفل كيس وليس في السفر فلا ينكر عليه نقمين كل الجلم عن مالك عن عمر ميحيا المزلي انا بالحباب سعيد أنا, انا بالحباب وايه السعيد بن يسار المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال وحمر رأيته رسول الله من أرخي صلى الله عليه وسلم يوصي يصلي يصلي صوته وهو على حمار فمرت سي سواره ولا حال على حمار الزهر وسان هي جمل ود حالي يصلي بالغا وهو متوجه الى خيبر خيبر حد وجهي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حي يصلي كي يكتب في كتب على راحلته هشي صد شيناه في الصفه سفر حيث توجهت ما لم يشلق على شديه سغ اي معنى اسافر سفر في امامنا وحنا انصف صنحة تقول لتقيمتها القديد وقال له أبو وثاة تقيمتها وحاولي صنحة قبلنا القلاة بشأن الشرطي معهم مر الله ما يشهد صحة مسكينتها نبري يا لكن وحصلنا يعلم ذو إلهي مركوا قول رسينا الحق قبل لا يرقى بلسو إذ حرميس قال عبد الله بن دينة روحيلي وكان عبد الله بن عمر روحوها يفعل ذلك في السلاة السمية والجمهورة في السلاة يقاوان لكن إمام مالك السفير الجمهورة المركة أع إنه يجمع ما سوى نغليم يجمع فيه نظره وهي حوى إمام المالك شرطي بكه مالك يقولون صنعي سنة يوه على الرحلة شرطي أسنو حوى يامبير وحيري سفر, وعين سفر وعينو يهي سفر مالك حوى يان صلاة وقصرين السفر وقل ما هبوليه مالك ديما صاف ليه وإنه ننكا لان صلاة قصرين ايه وإلا هاتون قصرين ايما يبوليه ويا رخصتي لو سمييه كلام ما قادن سمحو قادن حقا سمريه ملك اسو ملك وحقوقه اذا اي يكون السفر وحول القصر واحد حكي انور عني عن حن سعيد قالوا هو رئيس انص بن مالك بن اخي في السفر السفر وهو يصلي صدف على حمار دمير دشي وهو متوجه يصوره وقابله انا غير قبلتي قبلتنا عين بوسيجيل يرفع ركعي ويسد سجدتي ايمان شارط كان من غير ان يضع وجهه والدج يسون دجن على شيء شيء ان شيء بمعنى وحويا و كئل سجوده ينس... و ويجعل سجوده اخفض من الرغول سجودا وحليه و من ركود كهوسه و اللهم صل على باب صلاه الضحى صلاه الضحى باب يحيى ها وحدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن نبي مرغة مولى عقل بن أبي طالب عقل بن أبي طالب وحيول عليه جعفر بن أبي طالبي علي بن أبي طالبي وأسحابي وأيه لأن أم عقل بن طالب وأسحابي الشهير ولباتنا أنسوا عنه قال أن أم هاني مقعد وحرد أفاخت علينا على القول الراجحي قالوا برتوبوا فاطمه يربت حسين دي ديرحي ما صحابي ضحي اسلامي يوم الفتح مكه بي طالب اخبر ذوي ورحمتي انا رسول الله صلى الله عمل فتح السنه كما كلفوا في ثماني ركعات في الدرع عوض صحيفه مصور واحد المركليه واحد ثاني عنارك عربي النظر مولى عمر بن الله أن مرغت ومولى عبد البر بن طالب اخبره عندما وصل عمهان ومغلى ثابت طالب تقول يا ظاله ذهبت الى رسول الله متي الله عليه وسلم عام الفتح صنف كما الفتح فوجدوا هنى يغتسل اسمهرنيا وفادمة فاطمه بنت قبيسي تسره فرح شب الدره هذا بدرهمان واخذه هذيك اللي حضره وفاطمه فاطمه بنت قبيسي اهت عطو رسولها يا سيدي طالب مروى قوس رسي قالوا وحياتي رسول الله عليه وسلم قالوا وحمن هذه النوائيه فقلت سبحان رب المهاني وهي عبد ابي فقال وقاني اللهم قاموا فقالوا وحمن مرحبا رسولي المهاني فلما فرغ من غسله ميلدي سبركا فارقي قام ويستادوا فصلى وذكر ثماني ركعات سيد رد عضض ملتحفا صوص ودوي في ثوبي واحد مراكريم ثم شرفه كبحي فقلت سبحان يا رسول الله فصوكنا حيو جعل ابن ابن امي عليهم ويدي ويدي علي قويهدي ويلكهد علي و هو شيغ انه قاتل رجل دين دونا او اجلته انه قاتل رجلا لمن انه دين دونا اجلته اني غري فلان بروحه عليه ده انه قويهلا قال رسول الله قد اجلنا و من قال لي من اجلتي قف حد من اجلتي شيا امهالي امهالي قال امهالي وحيتني وذلك لكسب حن بحرب هذه وقت و بحضر هذه والله اعلم صلى الله عليه وسلم Rydwch yn fawr, rydwch yn fawr, rydwch yn fawr, rydwch yn fawr.